ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم اننا نحمدك اذ اوجدتنا من العدم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 وثبت أقدامنا وامصرنا على القوم الكافرين ربنا إن حالنا لا يخفى عليك وهذا ذلنا ظاهر بين يديك والمسلمون عبيدك وبن عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام بعطفك ولطفك ورحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحم امه محمد رحمه شامله تعز فيها اولياءك وتنصر جندك واحباءك وتذل فيها اعداءك واعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم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 وتقنت صفاتك ولا اله غيرك ولا معبود سواك اللهم خذ بايدينا حتى نعود إليك عودا حميدا لا ناصر لنا سواك ولا معز لنا غيرك ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم الله اكبر الله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 صفوفكم وتراصوا الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى قصه عليك منها قائم وحصيد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 وذلك يوم مشهود وما نؤخره الا لاجل معدود يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنك فمنهم شقي وسعيد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 ما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإن لموفوهم نصيبهم غير منقوص الله الله الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله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 فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد Wszystkie alaikum osoby,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 بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون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 قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا أول المسلمين قل اغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزرا اخرى ثم الى ربكم نرجعكم فينبئكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alif-Lam-Mim SAD Khitab unzil ilike Fala yakum fi صadرك Harajun min